والكامل مدينا ايدينا نوصلها في القالي الغالي علينا للهامي والكامل مدينا ايدينا نوصلها في القالي الغالي علينا بيصرخ ويناد نادي علينا اشتقنا للرواتد فضيت ايدينا هامي والكامل تجنال المصاري واللحمة يا ناس تعالوا شوفوا داري لخبزة والغماس أولادي بيناموا بيصحوا يا ناس بيحكوا عن رواتب خلاص الهبي <تصفيق> والتر tornem a l' no